من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد فضيلة الشيخ ربيع هادي وكذلك فضيلة الشيخ صالح أسحيمي كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف في الدعوة عن مسارها الصحيح سواء عن قصد او عن غير قصد هؤلاء لهم تجارب ولهم خبره ولهم صبر للاقوال ومعرفه الصحيح من السقيم يجب ان تروج اشرطتهم ودروسهم وأن, وان ينتفع بها فيها فائده كبيره للمسلمين وكل وكل عالم لم يجرب عليه خطا ولم يجرب عليه ولم يجرب عليه انشراف في سيره او في فكره فانه يؤخذ عنه نعم